لا خير في كثير من نجوه إلا منمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا مَا تَوَلَّوْا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أي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 لعن الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا اماما لهم فليبتكن انا لنعام ولا النَومْ فَل يُبَدتِكُ ذَنَلَ عَامِ وَلامُرًاََّوم فَلَ يُغَيِّرَّ قَلْقَ الله وَمََاتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلَم مِن دُون اللهِ فَقَدِ قَتَِفُ الصران مُبِينَا يَعيدُ وَيومَمّجِم وَماَا يَعدُون الشَّيطانوا إِللاا غُرُون